فبضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيراً ولا كبيرة لا يغادر صغيراً ولا كبيرة إلا احصها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 ففسط عن أمر ربي، أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما 117. ويشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 118. ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مباقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا